الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمُؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون إلى آخر الآيات الكريمات هذا هو أحد المجموعات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في فاتحة سورة البقرة وهو فريق المنافقين. ولما كان في صفات هذا الفريق كثير من التعقيد ومن التناقض والاضطراب والاختلاف بين الأقوال والأفعال وبين الظاهر الجميل والباطن القبيح وكثرة التلون والتبدل تحدث كتاب الله تعالى عن هذا الفريق في ثلاث عشرة آية وضرب للمنافقين مثلين ليوضح حالهم ويفضح تصرفاتهم ويبين تفننهم في الكفر والضلال فإنه كما ينبغي للبليغ أن يجمل في مضان الإجمال والايجاز يتعين عليه أن يفصل ويطنب في المقام الذي يتطلب التفصيل والإشباع فالمؤمن أيها الاخوه ينبئ ظاهره عن باطنه وعلانيته عن سره فيجتمعان وكذلك الكافر المحض يلتقي ظاهره بباطنه أما هذا الصنف صنف المنافقين فقد زاوج بين الظاهر المليح والباطن القبيح وأصل الدين أيها المؤمنون أن يصلح المرء سريرته ثم يجعل على وفقها علانيته ومن اهتم بإصلاح سريرته وزكاها بالاعتقاد الصحيح والعلم النافع صلحت علانيته فإن من أصلح سريرته أصلح الله علانيته ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن جعل همه هما واحدا كفاه الله هم المعاش وهم المعاد قد يختلف ظاهر الإنسان عن باطنه في أشياء وهذا موجود في معظم الناس ان لم يكن في جميعهم. وقد يكون ذلك الاختلاف جائزا وقد يكون نقصا ورياء فإن وصل هذا الاختلاف إلى إبطان الكفر وإظهار الإيمان فإنه يسمى نفاقا وقد كان ذلك أعظم من الكفر أو إن ذلك أعظم من الكفر المحض. والعذاب عليه أعظم من العذاب على الكفر المجرد قال سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك لسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا فإن قلت ما الحكمة من ذكر هذا الصنف فالجواب أن ذلك للتحذير من هذه الصفات التي قد ينال المرء بها منزلة أو يكسب بها مكانة فيكون حظ الدنيا مغريا له فيقول ما لا يعتقد ويقول لهذا ما يرضيه ولهذا ما يرضيه ويعامل هذا بوجه والآخر بوجه ليكسب الجميع حسب زعمه والأمر الآخر ما قاله ما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره مبينا الحكمة من ذكر أوس هؤلاء المنافقين وأوصافهم وهو أن الله نبه على صفات المنافقين لا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم وهم كفار في نفس الأمر وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير وقد كان الناس في مكة أيها المؤمنون بعد البعثة فريقين مؤمنين وكفارا فلما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ظهر فريق ثالث هم المنافقون وذلك بعد أن مكن الله تعالى للمسلمين في غزوة بدر وتفرق بعض أفراد القبائل وانفضاضهم من حول بعض زعمائهم لما أحس هؤلاء بذهاب المكانة بسبب إسلام كثير من سكان المدينة من الأوسي والخزرج وقليل من اليهود لجأوا إلى أسلوب النفاق أبطنوا كرههم للدين وحقدهم على المؤمنين وأظهروا للناس ما يعصم دماءهم وأموالهم وأعراضهم وقد كان على رأسهم عبد الله بن أبي بن سالول الخزرجي وابن سيد الطائفتين في الجاهلية وكان بصدد أن يملك عليهم فلما أسلموا, لما أسلموا اشتغلوا عنه فامتلأ قلبه غيظا على هذا الدين الذي أفقده حسب زعمه وظنه مكانته وسار على طريقته آخرون من أهل الكتاب ولهذا ظهر النفاق في المدينة وفي ما حولها وبه يفرق كثير من العلماء بين الصور المذكية والمدنية بوجود الحديث عن النفاق في الصور المدنية. لهذا أيها المؤمنون كثر الحديث في القرآن عن أوصاف هذا الفريق الخطير على الأمة لأن خطره داخلي وهو وإن لم يعرف بالأعيان وبالأفراد لدى معظم المسلمين. إلا أن الذي كان يحف الدعوة من المخاطر والتحالفات وما يمكن أن يقدمه هذا الفريق للأعداء من كفار قريش وغيرهم ويحيكه من مؤامرات داخل فريق المؤمنين كان مدعاة لهذا البيان حتى يحتاط الناس وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أعيان بعض المنافقين استنادا إلى ما جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في تسميته صلى الله عليه وآله وسلم أربعة عشر منهم في غزوة تبوك حين عزموا على أن ينفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم الناقة ليسقط عنها فأوحى الله تعالى إليه أمرهم وأخبره بتدبيرهم فأطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هذيفة رضي الله عنه وتأمل جيدا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخبر بهم الناس وإنما ذكر ذلك لواحد من أصحابه والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم قد استكتمه على ذلك وقد أخبر الله تعالى عن منافقين من الأعراب حول المدينة لا يعلمهم الناس فقال وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم وقال الله سبحانه وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا وانظر أيها المؤمن كيف جمع في هذا الأمر الخطير بين حماية الله سبحانه وتعالى الدعوة من شرهم وكيدهم ببيان أوصافهم ليحتاط المؤمنون الخلص لأنفسهم ودينهم، ومن جهة أخرى ضيق نطاق تأثير نفاقهم وحصره وذلك بتهديدهم إن لم ينتهوا أن يكشف حالهم فيعرفوا بأعيانهم، ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أجرى عليهم الأحكام التي تجري على المسلمين وأوكل أمرهم إلى الله وكثيرا ما كان بعض أصحابه وهم من ذوي البصيرة والفراسة كثيرا ما كانوا يحسون النفاق من بعض الناس يطل من وراء حجاب ويبرز على استحياء فيستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهم فيأبى ومن ذلك ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه و وسلم بالجعرانه منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس فقال يا محمد اعدل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل اذا لم اكن اعدل لقد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني فأقتل هذا المنافق فقال النبي عليه الصلاة والسلام معاذ الله أن يتحدث الناس اني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية وقد بلغ الأمر أيها المؤمنون بلغ الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم في سيره على هذا النهج الذي هو معاملة المنافقين معاملة المسلمين بلغ الأمر به أن كفن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في قميصه بطلب من ابنه عبد الله رضي الله عنه بل وصلى عليه صلاة الجنازة لما مات ولكن ذلك كان قبل أن ينهاه الله تعالى عن الصلاة على من عرف بالنفاق وذلك قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون قال الطبري عليه رحمة الله جعل الله الأحكام بين عباده على الظاهر وتولى الحكم في سرائرهم دون أحد من خلقه فليس لأحد أن يحكم بخلاف ما ظهر لأنه حكم بالظنون ولو كان ذلك لاحد لكان اولى الناس به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقد حكم للمنافقين بحكم المسلمين بما اظهروا ووكل سرائرهم الى الله وقد كذب الله ظاهرهم في قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقاني الله وإياكم النفاق والشقاق وسوء الأخلاق ورزقني وإياكم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والسلام عليكم ورحمة الله